يقولون لا إن رجعنا إلى المدينة لا يخرج النَّال أعز منها الأذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا 119. والذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الميت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق إلى أجل قريب فأصدق من الصالحين